124- وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 125- أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار, فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 126- أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 127- أو تأتي بالله والملاء آيكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما من عنا سئ يؤمن إدّاؤهم